إلى الوسطية المصنف رحمه الله تعالى ما زال يجلي لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة هم الوسط العدول وهذا الاعتقاد لا ينجو أحد إلا باعتقادهم ولا يسلم أحد إلا إذا سار على دربهم فاعتقادهم في ربهم جل في علا الله لنفسه وعلى بجلال الله بجلال سبحانه جل في علا ونفي ما نفاه الله ما الله عليه وسلم ونفي ما نفاه, ما ما نفاه الله عليه وسلم عن ربه جل جل قال وقوله تعالى <تصفيق> ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله تعالى ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله سبحانه وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد كل هذا الإرادة وقوله فما يريد الله أن يهديه صد الإسلام وما يريد أي يضله يج صد ضيق حرج كما الصعد في السماء كذلك عج الله ريد ساع الذينا لا يؤمنون فيقولله جل في أله ولولا دخت جاتك قلت ما شاء الله لا قوت إ بالله ق ما شاء الله لا قوت إ بالله ولولا إ خط تك يتعم الله فيؤلى. فشكرتها بقولك ما شاء الله ولا قوة إلا بالله وهذه, وهذه بد أن نقول اولا أدبياً على الإنسان أنه إذا أنعم الله عليه نعمة لابد أن يكون شكوراً لأن, لأن بالشكر تثبت النعائم وأيضاً تستجلب المفقود أنت تثبت الموجود وتستجلب المفقود ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله هذا من باب الشكر أيضا وخوف من أن تحسد نعمه انعمها الله عليك دون أن تقول ما شاء الله ولا إلى بالله ساقها المصنف اصاله من اجل اثبات مشيئه الله جل في المصنف من أجل اجل اثبات مشيئه الله جل في علاه مشيئه الله جل في علاه وايضا الله فاعل لما لما يريد اثبات أن الله فاعل لما لما يريد أولا المعاني الإيمانية هو كما قلنا بأن الإنسان يعلم بأن الله العالى قد بينا بأن العين حق على الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون المرء عينا وليس حسدا وجبل فيه إذا نظر إلى شيء أسقطه هذا يكون عينا وإن لم يكن الشر في نفسه فالأولى للعصم من ذلك أنه إذا رأى ما يعجبه يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لذلك قال بعض السلف من اعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوه إلا بالله وهذه كما قلنا ساق قال مصنف لاثبات المشيئه لله جل, جل في علا والمشيئه لله ثابته بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه أما الكتاب فقد قال الله تعالى على غرار مثل هذه الايه فقد قال الله جل في علا ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد كما في الايه الثانيه وقول لا جل في علا ومن يريد الله ان يفتنه فلن تملك له من الله شيئا ومن يريد الله ان يفتنه تملك له من الله شيئا لان هذه الاراده هي المشيئه هذه الاراده الكونية وما يريد وما يريد الله فتنته وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله من الله شيئا وايضا في قول الله له وما ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد واي غويكم وهذا قدر الاراده الكونية وهي وهي المشيئه فإذ وبات المشيئة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة أجمع أهل السنة وجماع على مشيئة الله جل في أ وقد جعل الله للعبد مشيئة أيضا وجعل مشيئة العبد ليست مستقلة بل هي مشيئة تابعة لمشيئة الله جل في أولا كما قال الله جل في أولا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ومشيئة الله جل في أولا عامة اشياء الله عامه ونافذه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا بحال لم يكن ولا بحال ولذلك قال الله جل في علاه ولو شاء الله ماقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وجل جل في علاه وهذه المقصود باراده هنا هي الاراده الكونيه وهي وهي المشيئه اما الاراده الشرعيه فهي المحبه والرضا الاراده المشيئه الشرعيه هي المحبه والرضا أراد هنا المصنف أن يوين لك عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي وسط بين عقيدة فئتين ضالتين فيما ما فيها من, من من الضلال ومن الحراف ومن الحيدة القدرية والجبرية فهؤلاء هاتان الطائفتان الضالتان قد اتفقتها على مسألة يعني عدم نفاذ مشيئة الله جل, جل في علاه أولا القدرية يرون بأن مشيئة الله ليست نافذة هذا قول المعتزله هذا قول المعتزله قد يشاء الله شيئا ولا يكون, شيئا ولا ولا ولا يكون هم يقولون شاء ان يقتتلوا شاء يقتتلوا فاقتتلوا وهؤلاء اغلا من القدرية هؤلاء المعتزلة القدرية الذين ينفون مشاعة الاجراء فعلها لا يجعلونها عامة ولا يجعلونها نافذة هذا قول القدرية وهذا منهج القدرية ولذلك لما دخل الرجل لما ذهب بعيره وذهب إلى رجل من المعتزلة في المسجد فقال ضل بعيري أو ذهب بعيري شرد بعيري فرفع رجل فادع الله عليه ان ارده علي عليا الرجل دعا الله ده لفعله اللهم لم تشئ ضاعوا فقال هذا كفنا عما تقول كفنا عما تقول فاننا فإن فقد فقد, فقد يريد ارجاعها ولا ولا ترجع فقد يريد ارجاعها ولا ترجع لأنه وصف الله بالنقص والعجز سبحانه جل جل في علاه فالمعتزله القدرية هؤلاء لا يرون لله مشيئه نافذه هؤلاء لا يرون لله ما شاء نافذا ورد الله عليهم وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد هم ماذا يقولون؟, يقولون يقولون لو شاء لو شاء ما اقتتلوا لقتتلوا لو شاء ما اقتتلوا لقتتلوا لا لانهم يرون بان نفئه مشئه الله يعني غير نافذه يقولون شاء الا يقتتلوا قول هذا قول المعتزله واما على بطلان هذا القول فكثيرة فعم فان الله جل في علا اذا اراد شاء قال له كن فيكون وان الله جل وعلا اذا شاء شيئا كان وان لم يشا لم يكن ولو اجتمع من باقطارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا قد كتبه الله لك شاءه الله جل في ولو, ولو, ولو اجتمعت على على أن يدرك أبشان لأن يدرك أبشان قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الاقلام وجفت الصحف وهذه تلالة وضحة جدا على على مسألة, مسألة نفاذ المشيئة ردا على المعتزلة. رداً على المعتزلة وتعلمون بأن الجبرية يثبتون مشيئة تامة عامة دون إثبات مشيئة لأنفسهم الجبر يقولون بالجبر يقولون يعني الضلال سبب الضلال منشأ الضلال عند الإثنين أنهما لا يفرقان بين المشيئة وبين المحبة المحبة والرضا بأنهما الطائفتان لا يفرقان بين المشيئة وبين المحبة والرضا فكلهما اتحد الأمر عندهما بأنه بعدم الفارغ بين المشيئة وبين وبين المحبه والرضا والتمايز بينهما موجود والفرق بينهما موجود كما ساتي تفصيله فهنا أن الله ادلى في اولى له مشئه وان كانت له مشئه له اراده واراده والاراده اراده كونيه واراده شرعيه ومن له اراده فله فعل وفعل الله افعال الله لا تنتهي بحال من الاحوال فعل الله لا ينتهي بحال من الاحوال لذلك قال قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي ما شاء الله جل في علاء نفاذاً لمشيئة الله وإذباتاً لمشيئة الله جل, جل في علاء ولذلك قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل يفعل ما يريد وهذه كما قلنا في الرد على المعتزلة القدرية الذين لا يرون لمشيئة الله نفاذ سبحانه وتعالى الله عن قولهم علواً كبيراً فالله جل لا فعلا له القوة الكاملة والتامة وله القدرة التامة والكاملة وأن الله تعالى له صفات الكمال والجلال والعظمة وأن الله تعالى ما زال فعالا ولا زال فعالا سبحانه جل فعلان كما قال الله جلل فعلان فعال لما يريد وملازمة الفعل للإرادة وملازمة استثاث لم فك Arc'tar بينهما بحال من الأحوال وهذه هذه بالنسبة للرد على, على القادرية والرد على الجبرية لا يرون مشيئه عامه تامه كامله لا يرون الاراده الكونيه الشرعيه هم يرون الاراده الكونيه فقط بغض النظر كما قلنا وان كان قد اتفقت القدرية والشره والجبريه على ان على الا فرق بين المشيئه وبين المحبة والرضا فان فهنوا وان اتفق على ذلك اختلفا في التكييف فأما, فاما فاما القدريه فلا يرون مشيئه نافذه وأما الجبرية يرون المشيئة نافذة تامة والقدرية يجعلون مشيئة مستقلة للعبد وأما الجبرية لا لا, يجعل لا, لا لا يجعلون مشيئة من أصل فأما القدرية فأقولون المشيئة العبد إذا شاء العبد فعل وإذا لم يشاء لم يفعل لذلك يعاقب أو يساب على ذلك والجبرية يرون بأنه لا مشيئة أصلاً والأصل أنه فعل الله جل في علاه والأصل أن فعل الله أنه فعل الله جل في علاه ولذلك نرى بأنه الضلال المبين في هذه المسألة هو عدم التفريق بين بين, بين, بين الجبرية والقضرية في عدم التفريق بين الإرادة وبين بين المحبة والردى بين المشيئة ويختلفان يفترقان بأن القضرية وإن ذكرت لله مشيئة لكن لا تراها نافذة والجبرية ترى المشيئة النافذة ولا مشيئة للعبد والسلف يقول الجبرية لازم قولهم نعم هذا صحيح بل هذا مش لازم قولهم بل هو قولهم لكنهم يخفون التصريح به هو قولهم ولذلك قال قائلهم هذا البئيس التعيس عندما قرأ قول الله للفعلاء يا إبليس ما, لك ما منعك أن تسلط لما خلفت بأدي قال لو كنت مكانه لقلت أنت أهو التصريح أهو الآن آه لقلت أنت أنت وهذه كبيرة رد الأمر على الله جل فعلها فالغلط المقصود بأن مشيئة الله جل فعلها لابد أن تعلم أن هذه المشيئة لله جل, جل فعلها نافذة وأن مشيئة الله جل فعلها سابتة لله جل فعلها وهي الإرادة الكونية المشيئة هي الإرادة الكونية لذلك في قول الله لنفعله ولو شاء الله أقتل ولكن الله يفعله ما يريد هنا جعل ما يريد مكان في المشيئة فكانت هنا المشيئة هي الإرادة الكونية هي الإرادة الكونية هي الإرادة الكونية والله أنت لأرى كما أرى كبير نعم الله نعم الله المرجئة المرجئة أظل سبيلا من القدرية القدرية أرحم من المرجئة المرجاء أسوأ وأضل في قول لا جلاله والله ولو شاء اللهم اقتتله ولكن الله يفعل ما يريد هنا أراد ارادة الارادة الكونية وأعيد وأكرر للاستقرار معه الاستقرار للشطار الإرادة ارادتان إرادة كونية وإرادة شرعية الإرادة الكونية هي أن ما أراده الله جلاله لا بد أن يكون الإرادة الكونية عامة لا ضابط هي المشيئة عامة في كل ما يحب الله وما لا يحب الله ما أراده الله لابد أن يكون في الكون بأسر أراد الله كفر, آآ آآ كفر أبي لهب أراد الله كفر فرعون أراد الله دل في علاه عقوبة آآ آآ قوم نوح أراد الله ذلك فأراد عموم إرادة الله دلى هذا الضابط الأول فيما يحب وما لا يحب والضابط الثاني هي ان اراده الله دلى في علا الكونيه لا ترد لا بد ان لا بد ان تقع سواء فيما احبه الله او فيما لا يحبه الله سواء فيما الله او فيما لا يحبه الله في علا والاراده الشرعيه هي اراده خاصه ليست اراده عامه هي خاصة فيما أحبه الله فقط هذه الإرادة الشرعية وهي ما دامت فيما أحبه الله فقط فقد تقع وقد لا تقع فقد تقع وقد لا تقع يريد بكم اليسر ولا يريد بكم الواصر هناك من شق على نفسي ولم يأخذ بتأسير الله لفعلاء فإذا ضابطاً أيضا للإرادة الشرعية بأنها ليست عامة وليست نافذة قد تقع وقد وقد لا تقع وإرادة الله من صفاته أفعاله كما قلنا بأنها إرادة كونية وإرادة وإرادة شرعية إرادة كونية وإرادة وإرادة شرعية القول الله للفعلاء من يريد الله أن ويشرح صدر لإسلام هذه إرادة ما نوعها هذه إرادة ما نوعها في قول الله ر skies إنا فعلا يريد الله أن ويشرح صدره للإسلام ومن يريد دitzerه أن يضل comfort ي sabotageье PS أن يلت د value أي نوع الإرادات هذه إذن قلنا الإرادة إرادتان إرادة كونية وهي المشيئة وإرادة شرعية وهي المحبة والرضى وهي المحبة والرضى, وهي المحبة والرضى. فإذا قلنا قال الله جل وعلا فما يرد فما يريد الله ويشرح صدره للاسلام وما يريد ان يضل او يضيق صدره وضيقا حرجا كانما يصعد في السماء هذه الاراده اي انواع الاراده هذه هذه اي انواع الاراده عليكم السلام ورحمه الله هذه اي انواع الاراده ما شاء الله الاجابات باسرعه اتفقت هي الاراده الكونيه طيب إجلاء لو نظرنا لها فما يريد له أهديه يا شحصاده الإسلام يهديه قلنا بأن ضابط ال ال ال ال القولية الإرادة الكونية بأنها فيما أحبه وفيما لا يحب فما يريد له أهديه فيما أحبه الآن وتما يريد أن يضله فيما, فيما لا يحب يا شحصاده الإسلام يوفق لذلك وقد يكون لا بد أن يكون لا لا, لا حريص أخطأ ظلة وحيدا لما بل هي جميعا كلية هي كونية هذا كوني لا نافذ وهذا الاصل فالاراده هنا اراده كونيه الاراده هنا اراده كونيه في قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه اي اي الارادات هذه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ممتزين شرائية ممتزين الحمد لله نعم لما لأنها قد تقع وقد لا تقع وهي خاصة بما يحب الله صراحة ليست علامة فريقة مسألة المحبة هي مسألة الوقوع هي العلامة الفريقة التي تبين لك ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا نعم هذا صحيح بزيزة الجنة في قوله وما يريد له فتنة وفلن تملك من الله شيئا هذه إرادة كونية تقصد كونية ممتازين وفي قول الله رأى في أولاء عن نوح أنه نو قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم كيف كونيا ممتازين طيب في قوله جل في علاء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفية ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا <تصفيق> كونيا أمرنا مترفية ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ها دقيق النظر حداكم الله أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فتأمرناها تدمير كنا تناقش أمرناهم بالطاعة ففسقوا فحق عليها القول صحيح لأنه لا ده في الأمر نكلم هنا لا لا نكلم عن إرادة إذا أردنا أن نريد فهي كونية وما في كلام أمرنا مطرفية أو قراءة أمرنا مطرفية هي التي فيها, فيها النظر إذن الإرادة إرادتان إرادة شرائية فيما يحب الله على وإرادة كونية يبقى لنا ختاما للكلام على مسألة الإرادة والفهاد المستمبطة من الايات هو بأن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية الإرادة الكونية والإرادة أمرنا شرعية صحيح ممتاز أو ممتاز أمرنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد تتفقان وقد تفترقان تتفقان في المصلح في الصادق في في المخلص في المؤمن فتتفق الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في المؤمن فإن أبا بكر يعني من اتفقت فيه الارادتان الاراده الكونيه والاراده الشرعيه ففيما يحب الله على ارسل الرسل من اجل ان يستجيبوا لرسله والاراده الكونيه ان وفق وهدى القلوب للإيمان يبقى اذا الاراده الكونيه والاراده الشرعيه تتفقان في ايمان المؤمن اما في كفر الكافر فتفترقان فتفترقان فالاراده الشرعيه الاراده الشرعية هي الاراده الشرعيه هي محبه الكفر الاراده الشرعيه هي محبه ايمان الكفر كما قال الله تعالى ان تكفروا الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فالمحبه والرضا لايمان لا الكفر فالمحبه الشرعيه هي المحبه الشرعيه الاراده الشرعيه والمحبه الاراده الشرعية التي هي المحبه مراد الكفر فكفر الكافر هنا قد اختلفت فيه وافترقت الاراده الشرعيه عن الكونية أما اما الاراده الشرعيه فإيمانه محبوب لله الرفيع ال اعلا شرعا ولذلك ارسل رسل وانزل الكتب واما كفره فاراده الله كونا واما كفره كوناً. لذلك نقول كفر الكافر اختلفت فيه الاراده الشرعيه والاراده الكونيه الاراده الشرعيه <تصفيق> انا استسمعك تاخد ايجاره عند سامي انت يعني دكان كده تجلس بجانب سامي او تشتغل اجير عند سامي أي يعمل اجير لا مش لا مش لامر اخر ف فكن اجير عند سامي افضل لك لان بعد ذلك ليس التفوت في النوم بعد كده انت ستسرح كثيرا بعد ذلك صحيح طالما انتحل الشخصيه فنعم هذا هو فالكلام على مساله هذا الشرعيه والقانونيه تفترقاني في كفر الكافر تانظر وتتعيداني وتتفقاني في إيمان المؤمن وتفترقاني في كفر الكافر لأن الكافر الله الرعالي لا يحب كفره ولا يرضاه له سبحانه جل في علا لذلك قال ان تكفروا فإن الله غلينا عنكم ولا يرضى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم لكن إيمان المؤمن يحبه الله جل في علا هذا بالنسبة للاتفاق والافتراق بينه ولأعاجك والعراكة والشرائية والحق بأن الإمام شيخ الإسلام في الوسطية هنا أراد وسطية أهل السنة والجماعة في اعتقاد في الإرادة الإرادة الكونية والإرادة الشرائية لضلال فرقتين ضلتين حادثة عن الطريق, أو الطريق المستقيم والشرائي القويم الجبرية والقدرية أما الجبرية فجعلوا مشيئة الله للفعلها عامة ويمشيئة وأن كل ما في الكون أحبه الله أرضاه ولم يفرق بين المشيئة وبين, وبين المحبة وأما ولم يجعلوا للعبد مشيئة ولا إرادة وأما القدرية فاتفقوا مع الجبرية بأنهم لم يفرقوا بين المشيئة وبين المحبة وبين الرضا أيضا لكنهم قالوا لله مشيئة ليست نافذة ومشيئة العبد نافذة ومشيئة الرب ليست نافذة على على العبد فجعل له مشيئة مستقلة ولم يجعل لمشيئة الله جلل فعلها نفاذ هذا ضلال الفرقتين وأما أهل السنة والجماعة فوسط عدول بين فرقتين ضالتين وقالوا مشيئة الله نافذة سبحانه وجل ما أراده الله في الكون لابد أن يكون وما لم يرد لا يكون بحال من أحوال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون بحل من أحوال وفرقوا بين المشيئة والمحبة والرضا والتفريق جاء من الشرع من الكتاب والسنه اجمال اهل قالوا قالوا ليس كل ما احبه الله قضاه وليس كل ما قضاه الله الافعال احبه ففرقوا بين المشئه والرضا وقالوا قد قد وقد تتفقان وقد تفترقان المشئه المحبه والرضا هي الاراده الشرعيه والمشيئه هي الاراده الكونيه وقد تتفقان وقد تفترقان فتتفقان في ايمان المؤمن وتفترقان في كفر في كفر الكفر نسال الله رفعه أن يجعل ذلك نفعا للجميع وكما قلت ما ساقه ابن التمية إلا ليظهر الفرق بين وسطية السنة الجماعة وبين الفرق الضالة الفائد نادي العاية العظيمة ولولا إدخلت جنالك قلت ما شاء الله لقوة ألا بالله كما قلنا بعد السلف قال مرها ما يعجبه فعليه أن نقول ما شاء الله لقوة ألا بالله أولا إذبات العين الثاني بالشرع دفع العين بالشرع دفع العين لذلك من, من جعل الخمسة والخميسة أو ذبح أو ذبح وقال أن أذبح لله لكن لدفع العين فهذا مبتدع ضال وقد يقع في الشرك قد يقع في الشرك في هذا مشيئة الله نافذة ومن الفوائد في قول الله في علاوة وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم يعني الأصل في بيانة العام أنها على الحل وهو بهيمة هي الإبل والبقر والغنم والماعس هذه بهيمة الأنعام بيان الله أنها على الحل قال إلا ما يتلى عليكم وقتل عليهم ما حرم حرمت عليكم الميتات والدم والأحمن الخنزيري وما, وما إلا غير لهي به ختم الايه ان الله يحكم ما يريد سبحانه وجل وعلا وهذا ايضا دلاله ان راحكم يريد ان الله حاكم وحكيم يضع الشيء في موضعه وما حكم الله به لابد ان يكون لكن حكم الله ايضا هو حكم شرعي وحكم وحكم كوني والحكم الكوني هو النافذ وهو العام والحكم الشرعي كالموت وغير ذلك فهذا لا يحب الله لذلك صار حكم كوني والحكم الشرعي هو ان يشرع الله ومنهاجا لأمة فمنه من يعمل به ومنه من, من لا يعمل به. من الفوائد إناطة الأسلام بأسبابها. قال ما يريد لا يهديه ويشرح صدره للإسلام. وأيضا بأن الله رعلا لا يضل إلا عن علم. لذلك قال ويجعل الله رجس على الذين لا يمنون. لعني لا يضله الله إلا لأنه علم أنه, محلاً أنه محل غير, غير قابل للهدى ولا للإيمان كما قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى انتعينا من الدرس الوسطية الآن لو فيها أسئلة صدروا أعيد ماذا؟ ما الذي أعيده؟ أنا قلت كلاما كثيرا قلت من أضله الله أضله الله على علم وأناط الأسباب بمسبباتها أناط المسببات بالأسباب لأنه قال ومن يريد أن يضل ويجعل صدر وضيق الحرج كأنما يصعد في السماء ليست شهيا ولكن عن علم سبحانه وتعالى فبين لأنه قال كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون فهم أصالة ليس محلا قابلا للإيمان لذلك قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على, على الهدى جزيتهم الجنة من كان عنده أي أسئلة تفضلوا الأخت مسادة للجزاء الله خيرا نقول الآن كتبت ألف ويد الله يجعل نزال حسنتيكم جميعا فلو في أسئلة اتفضلوا يقول استشكل عليك آه. يقول هل الخلل الذي وقع فيه من تكلم في الإرادة هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية نعم هذا خلل كبير جدا لذلك القدرية لم تجعل فرقا بين بين إرادة الكونية والإرادة الشرعية بين المشيئة والمحبه والرضا وايضا الجبريه لم تجعل فرقا بين المشيئة والمحبه والرضا واهل السنه والجماعه جعلوا فرقا كما فرق الشرع بينهما نعم يقول متى نقول كونيه شرعيه متى نقول كونيه شرعيه قلنا لان الاراده لها ضابطان ايوه متى نقول هذه كونيه متى نقول هذه شرعية عندما تتوفر الضوابط ان كانت عامه وان كانت فيما يحب ولا ما لا يحب في ما لا يحب فانها فانها كونيه وان كانت خاصه فيما يحب في شرايين ال... تكون كونيه وشرايين تكون في ايمان المؤمن كونيه شرعيه في ايمان المؤمن نعم. يقول شيخنا منهم من يتصدق او يذبح ويقول دفعا للبلاء اما من يذبح دفعا للبلاء أو يتصدق دفعا للبلاء قد يكون له له وجهه في هذا الباب صنائ المعروف تقي مصارع السوء قد يكون له وجهه في ذلك يعني نتكلم على مساله العين او الحسد يفعل شيئا لم ياتي الشرع به اتخذ سببا لم يشرعه الشرع لم يجعلوا الشرع سببا فاكون هذا نوع شرك نعم. لكن ما وصفت انت الان يا استاذ أحمد يتصدق لدفع البلاء نعم هذا له وجه شرعي <تصفيق> الحمد لله. <دي> كنا <تصفيق> <تصفيق> هذا من فضلكم <تصفيق> <أس> يقول استشكل علي قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند الخوف من العين لأنها تخصيص على الاعتراف بما الله وعجز المخلوق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بركت فأمر بالدعاء بالبركة <تصفيق> نعم ممتاز لكن هنا الآن الآية صريحة الآية فيها صراحة أنه عندما يقول ما شاء الله لا قوة لا بلا يعني كأنه يقول وهذه النعمة التي من الله علي بها هي من ربي جل, جل في علاه فهو أولا اقرار بالمشيئة وإقرار بقوة الله جل في علاه ونسبة النعمة, ونسبة النعمة لباريها يمكن أن ترطب العين على ذلك نسبة النعمة لباريها ترطب العين على ذلك لأنه قال لا حول ولا قوة إلا بلا أيضا كأنه يقول ولا تحويل النعمة من مكانها أو إزالتها إلا بقوة الله وتذبيتها لا يكون إلا بالله فالعين أيضا لا يمكن أن تؤثر إلا بالله فوجمع من الخيراني في قول ما شاء الله لا قوة, لا قوة إلا, إلا بالله والله تعالى أعلى وعلى والحق نعم السنة في مساءة مساء هل بركت وأيضا في قول تبارك الله أو, أو, أو, أو, أو, أو قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تنزل في دارك لأن السلف قد فهموا هذا من الآية وقالوا من أعجبه شيء فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فمنه الأطراف بنسبة النعمة لبريها ومنه أيضا كما قلنا حبس النفس عن الشرور التي التي فيها يقول أليس مرجع مرجع كلام القدرية إلى الأفعال الطبيعية عند أهل الطبائع هي الأفعال الطبيعية مش عن الأفعال إلا ما, ما العلاج لمن أصيب بالعين أو غلب, أو غلب على ظنه أنه أصيب بالعين ولا يعلم العائن وهل من السنة أن يذهب الإنسان إلى راق يظن فيه الصلاح ليرقيه طبعا إذا, إذا, إذا استشعر بالعين فلابد له من الرقية أن يرقي نفسه وأسرع العلاجات أن يأتي بمن يظن بأنه قد أعانه أن يأخذ فضلة وضوءه أو شرابه فيختسل به ويغسل داخلة الإزار يقول سؤال للفضل الصالوك هل يعني ذلك أنها توجد إعانة من الله؟ كيف؟ هل يعني ذلك أنها توجد الإعانة من الله؟ كيف؟ مش كيف كيف هل يعني ذلك أنها تجيب الإعانة اللي تجيب الإعانة من الله لا الذي قال في مساءة مشاء الله وقوة الله ده, ده, ده لازم قوله هكذا الجبر لازم قوله الجبر هو الحق أن, أن, أن الإعانة قد قدرها الله جل في علاه وهي من العبد فتنسب لله خلقا وإجادا وتنسب العبد فعلا و... وابتسابا نعم يقول أليس قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتبريك ودعاء أيضا نعم يدخل في ذلك ولذلك لم يقل السلف هذا القول إلا فهما في هذه الدقة لما قالوا من أعجابه وشايفه ليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقول هل يجوز التحذير من العائن ممن ممن العائن التحذير منه أوه. لألا يضر الناس يعني صراحة ليس له ذلك لأنه ممكن يكون هذا من باب الخرص والتخمين يا بشوهندس هو يظن ظنا بأن الرجل هذا حاسد أو حسده فإن, رأ... فإن ذهب فحذر منه أشاع الأمر وأذاعه واتهم الرجل قد تحدث مفاسد عظيمة جدا جدا جدا أما إن استيقن وإن إن تأكد واستيقن بأنه وعاء حقا ينصحه هو أولا ينصحه هو أولا نعم بيقول في نفس يقول عندنا رجل ما رأى شيئا في أي الناس ثم أعجبه إلا تلف وهو يتفاخر بذلك أعوذ بالله أعو... من... ده يوضع في كوكب وحده و... ده يوضع في كوكب وحده ويتفاخر بذلك لا هذا طبعا يحذر الناس منه لكن رجل غير معروف والمسألة على الظن والخرص والتخمين لا يجوز الإذاعة والإشاعة وسوء الظن بالناس تترامى بها الأحكام ما يجوز لكن عليه وجوبا أنه ينصحه هو وأيضاً من كان في خاصة نفس يخشى عليه ممكن أن ينصحه سراً بينه وبينه فقط هذا هو كل مرة أن الناس سأجعلكم تأكلون من لحمة جمل أعجبه يعني كان في جمل حي أعجبه أعوذ بالله سبحانه رب العظيم نعم وفيك بارك الله نسأل الله أن ينفعك بهذه العلوم وأن لا تكون من الصعوبة والوعور عنك بمكان. نفع الله بك ونفع بحضورك. رقم الواتس طيب رقم الواتس هو 011 أنا هنعمل ليه. 011 002 فتح الخط. 002 011 01 21 39 3 126 وعيده مرة ثانية. 011 21 39 32 26 يقول ما حكم من ابتليا وفتن في دينه فافترى على غيره لينجو بنفسه او دل على غيره لينجو بنفسه هناك بون شاسع فرق وفرق واسع بين بين من افترى وبين من دل فرق بين من افترى وبين من دل اصاله في الحالتين في الحالتين لا يجوز لا الافتراء ولا ولا الإدلاق. في الحالتين لا يجوز نفس المؤمن لا يتعذب نفس من نفس اخيه لكن في الافتراء جرم عظيم ولن ينجو وسيؤتى بنقيض قصده واما ان كانت المساله دله على غير لس افتراء من يعني يعني باطراره باطراره يكون معذورا عند لا يجوز ان يفعل ذلك لا يجوز لان نفس المرء ليست باعز من نفس اخي اللهم الجميع يا العالمين اللهم احفظ الجميع يا رب العالمين اللهم احفظ الجميع يا, العالمين, الله الجميع يا العالمين يا رب احفظنا احفظكم رب يا رب احفظنا احفظكم يا رب يا احفظكم يا اللهم احفظ اللهم احفظ الرحم الله اهل الايمان الله محفظ أهل الإيمان والإسلام وأنت أرحم الرحمين